بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فأنت له تصد وما عليك الا يزك واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا انها تذكره فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ طِرَامٍ بَرَرَةٍ أُتِيَ لِلْإِنسَانِ مَا أَكْثَرَهُ مِن أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ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 كُلُّ نُظِّلِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صُبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يغنيه وجوه يوم اذن مسفره ضاحكه مستبشره وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرَهُّقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ